وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا مَّوْعِدًا حَيْنًا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طيبات ما وَمَا ظَلَمُون ولكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ تَمَكَّلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وسألهم عن القرويات التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتم شرعا ويوم لا يسبتون وَيَوْمَ لا يسبتون لا تأتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون